Айя сарджа Аллах архам аля д-дава رمبل الله والمفارق وابتلى قدى الاحبا ابسل الكبور عال يا رحمه عيا الدواه جعل ايام المفارق ما يعود ما بالها المفارق وبتلى فوق دعى احبابي سال على الكلبو wa khala gan janat khulut ghayran afqad afqadna wa afqad saltan تا العبود لا يتاهي موته وتقبل عزاه ربال قبره وذاك الشموت على قبره لا ترى باق غالا باهمل وجو كان طار روها حيا الله نباه بايفا طوارها ين حاضله